منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا کل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعَو رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم رحمتا اذا فريق منهم ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتينهم فتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلَ مَا عَلَيْهِ جُمْسُلْطَانًا فَجَعَلَهَا يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ وَإِذَا کنن الناس رحمتا فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ فآت ذا حقا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون الله هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضو في أموال الناس فلا يرضو وَمَا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البن والبحر لِبِمَا كَسَبَت اَيْدِي النَّاسِ ليذيقهم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فانظروا كيف كان عاقبة الذین من قبل كان أكثره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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا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 این ذلك لمحیل موتا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُمُ صَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء إذا وله مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم